Salı evrad Salı günü duası Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Hamdan kethiran La yenbغı liğayri kerem Vajhihi ve izz-i celalihi Khalaqa l-khalqa bi-kudretihi Ve isti'bada Al-arbâb bi-aizzati Fakhaza'ati l-alsunu bimahâmidihi Ve khasha'ati l al Ve anati l-vucuhu Li-haybati Allahumma inneke ta'lamu Hemma l-anfus والسرائر ومخيبات القلوب وخائنة الأعين وما تخفي الصدور فنجني من كل كرب أنت غياث كل مكروب واكشف عني الضر فقد وسعت كل شيء رحمة وعلما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلواته على نبيه محمد وآله أجمعين